للا ليل يا لي اوعد لا ونا جاي انا ليله يا لي انا وعدنا عينه والطيار اغانينا نادى المزارع غاني مي اوحل ليلي حل ليلي عمر نتغنى رجالة ازمد عالحسين اي لتغنى فيكم جمال وجودك زاد الحجل جمال فيكم غلبنا الامال ويا بيك بيت الطيب يا بو الصعيد بها الميزان شاعر اقوام اللبنان اتكفت لو ما في النعمان ما فيت حتى يتجير ايو اسمع لي من الخجيار انتي وعموم الحذار تلاصيحة في جنب النار طيوع لا تحطيش بنزي انا والكنت عم بتحوم بتمحة الضعر رح صيدة وقت العصر وخايق قص المنقادر او عند عيونك غير الناس تحقيلك بالشعر في الغاز طانو عالمولي الممتاز وقبل غني الممتاز انا ماتت صوتك نادي للناس راح قسم له بالاعاز والما في لغه الالغاز في للو اي يا حرف ايوه فان من قابل بسام بيقول لك مثل الاغنام بيغير صاروخك يا شامو انت طال فات خليني انا خليني خل فليني للفوحول بتعطيني سترته بين عيني حطه اخفضه انا يا عامل قد بنفلين الايعاد كفرنا من القازف لو لا محفوظ باللي تو قال ماوري بريحه ابو اي في حي كل صحابه الريحونه عجنب او على الشمال وعلى اليمين انا مع عم نطين مع اي بيته اي دار ذكرى حملات التقفيد وضحكي عون بعن كل الاوضاع كبيرنا ضاعوا اتونين ومرجع او لي صارت ع الزمان لبيوت صارت نوخان قسمي صارت فيني صانبي شهد عليها تشرين لو اتعمني ع الكلام ما بريد الاشتجنب نحنا ببعلين السلام بيعوني كلاشي او شلي صارت مجاله رابط حظم اماله لارسوم ساحات اقواله لا ام طلقيني حصة لكن بقلبي الغصة بالشي فرحة والاقصة منتصب يا اخواني وحجي على ما دم صوتك نادي اللم صوت الخار وصوت العم والطفل بيحمل للعم وهو عاجل الزمب وجه الماوي قالوا مدرس مش يا بيبي ام أسس ما ننشى بات المقدس ما زال من المشلمين فانا دومي عاعي الحصور عدامات بامور ما يوخذ حلم الزردين إذا لما بظلوا ظلام إسمعوني يا كرام دكرة بدون الأيام ونقم أعلى علي عيلي. أنا ما دم صوته يلي ظن عشعبي مرحو ما حد من وطب بامور اليو أم تخلص صغر القاسدين جوي قالوا من عجل ما دو ما عوم الزهر ما بشي إن أنا خير. الرجال جالسي يا ابو السعيد بحلمي تعال قبل ما بين الرجال بكره رح يضرب مثال صوره عن طنب الطير ولت كل وال وال و و و و و و و زايم خصمي عادي وكلماتي إلك راتي اليوم العالم ماتي ورى المصاري ماشي قد علي مملوعة موس لا بني ولا بتموس قد هتخمي له فيروس يا عقيد الحاجبين أو قالوا جوي متعكر أو يا عالم الله أكبر المارئ عندي الجوعر أو معه بحلي المواعي يا أبو العلا إن الزمان زيدي قالوا لي يا ابني يا راعي الاولي لحون الاولي او لازم نتراجع لما ما من عاملياني وما بتمشي مع مهماني ممكن تمشي على العراني من قبل السبع وستين انا اول ومبي دالي عم عيقولوا بمجالي قد قدر رجالي كان الهامي انا منخالم خالف في طياني بالتالي عم في والجنود على الوادي رح ينفجر في حاله غميه لابو باكر شو قلو يوم ان داخل ما حلو في الغارة يوم ان ظلو قلو معنا رب العالمي انا عجل ما وبحال مكان ما عم ينفط في الاخوام اضعف من نقط الجوار والله يحينه را بو باكيل خليك اوعى او ابو يعان ربعه من عينوه نزلت دمعه قد خير النبي اي انا لو تظن انه دمعه حتى ما ظلم نبع تروي قلبين وسبعه او ما بيعوضه الثاني خلوا شو عايد دمعه من له اخذ هالسمعه تشيل عن جسم الاني لو ما اتظهبك يا مطلبي اه في الحر الامي قول لي عن نري حمد خير المرسلي على صورة قمى بالزمان عغار الماء العنام خار برم للحصان وما اتقدمش الخطبي لو فيكم قلبي يتجلم منكم ولا يملأ لولا كتابه الله او ما كنا من هدي انا يرمي لك حاد يا رب انا طمان يا كل ما بيع واحضر لا تخلفني عاد موعدنا عاد موعدين او بدك انت تعرفنا بكلام الفوب تخربتنا اكيد وما شفناه بالايمان الاماني على عيني عيوننا ابو سامر وطيب شو يؤمر يا عامر كل ضيوفك اقادر احلى سحله يا دان من تهلو شالت وحنا بداير من فارغ اليمين وحليا صاروح النحتاب الغانمين على ما اعتب صوتك نادي الشر جلنا ويع الليل الورص نعمان اللي بص الخط المشريقين ومغردين أو عيونك يا بني يا راعل أولي شكرا لنجا في المي إيدينا جنب بشاري على نحكي القلم الماضيحة من حونا لا ترشيحة تغير يا الشجاريحة يارك تفلب أمدي ذلك أو عند عيونك نتجلى عنواجك ما بتخلى حييني لا رام الله رام الله اختلتني على رام الله فيها تجلى فيها وفيها الله اثنين انا اتخلى او جارتها نقول سياسات او رام الله وانيواها ايو الجلمة ويبيعواها ورجالي تيقضاها اطول شاحم جايني انا بيكل ساعة وبيكل بيد والميد المشرط من بيد ما تبني بداي الصرعة والحالة لو بختيها يا احبابي او يلي عند بريحابي ان الله كل يوم غذابي ابتبكوا لي همجوزي على اهل العمي احبابا احبابا بريحابا كل ما بتبتاح اكتابا امي الغاني عالصفح تاني ايو اسمعني يا اخيرا انت ولينا واحينا لا بقضينا اين احنا دوما نحسو بي انا يلعندو بالمجد كبير لو انو بالحجم الصغير مجدل عندك ضعف كثير بسمنع احرفي يا زيل انا ظلق في ارض الريمات سابت من قبل الانضاف اعطي من حجم الزكبات حتى نادع يوم الليل وبسألنا الرب العالي ايه اي امالي ان ينولي الفوالي او يعودوا لنا المساجد انا يا جلموي يا مشريك يا رب الصحة يعطيك اللي في دخل صعب وهيك لذلك مرعي التسخي او عمت عيونك يا ابني او يا راعي الاولين والتسخين يعني شمان اينه مسيدي انا معد الزبطق للحبار امينا و بعض الافتار يا لو احسن لك في بال دخان يمتخن ام تي غلط غير يجيب السراب على الرئاء مخريبي انا قاعد صوت طقل الاحباب المشايخ والشباب اللي تحطق للكاف اعجابه بيتغير عارم وداو يا نفسي متريشي او للمعمم السيسي قالوا ضيق النفس بيتنا با تقول تذك انا ما تسمع صوت طقطق صار السلم تصحر و تصحر عالم شفر أول ما تصوّل خاصة